الله أ ك ب ر الله أ ك ب ر لا ل إ ه إ ل ا ا ل ل ه استووا استووا وقيموا س صفوفكم و د و ا ا ل خ ل ل ا ل ل ه أكبر ا ل ل ه أكبر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 يا ايها الذين آ م ن و ا اذا نودي للصلاه من يوم الجمعه فاسعوا إلى, ذكر الله فاسعوا الى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم ان كنتم تعلمون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 يا ا ل ل ه ل م ن حميد ر ب ن ا و ل ك ا ل ح م د ا ل ل ه ا ل ل ه أكبر ا ل ل ه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 آ م ي ن يا أ ي ه ا ا ل ذ ي ن آ م ن و ا لا ت ل ه ك م م أ و ا للعلوم ك م و ا أولادكم ن ذكر ا ل ه ن يفعل ذلك فأولئك ذلك هم الاسلاميه خ ر وفقوا ُ مما رزقناكم َََُ من ِ قبل َْ ان ي َ أ ْ ت ِ ي أ َ ح َ د َ ك ُ م ْ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 ولن يؤخر الله نفسا اذا جاء أ ج ل ه ا والله خبير بما تعملون الله أ ك ب ر السلام عليكم و ر ح م ة الله